تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قل الله قل الله ثمذرهم في خوضهم يلعبون وَهَذَا كِتَابٌ زَلَّهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقٌ الَّذِي يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ القرى وَمَنْ وَمَنْحَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤمِنُونَ بِهِ وَعُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ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 تباسق والملائكه تباسق ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الغون بما كنتم تقولون على الله ويرى الحق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 قوم شفاءكم الذين نزعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون